ُن شَثيدُ وَمََافِرُ لَِّ في وَلعَلَمَ اللههُ مَ أَ صُذُ وَرُسُ لَهُوبِغَب إِ الله جَ قوَ وَلَ قَذَ أَسَلناانُ حَ وَإِذَراجِي مَا وَجعَ المَاكيدُر الَاتِهِ مَنُّب وَتَ وَكتَد فَمِنهُم مُتَدَ وَككثيرِ مِنهُم فَسِقُ ثَُّ ارْسِلِينَ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَاعُوَ جَاءَ مَا إلا ابتغاء رضوان الله فما رعهها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم